قناة روايات مسمو على اليوتيوب تقدم داستايفسكي في مذكرات زوجته تأليف زوجة داستايفسكي آنّا جريغورييفنا داستايفسكايا في هذا الكتاب تصلّت آنّا جريغورييفنا داستايفسكايا الأضواء على حياة فيودر ميخايلوفيش داستايفسكي العادية والإبداعية وترصد هذه الحياة بحلوها ومرها على مدى عقد ونص من الزمن في مرحلة غنية بالعطاء ففي هذه السنوات أبدع الكاتب رواياته المعروفة الأبله والجريم والعقاب والإخوة كارمازف وفيها عانى وقاس الكثير من المصاعب والمحن ولكنه استمر في عمله الدؤوب ونضاله حتى الرمق الأخير وكانت الكاتبة تشاطره ذلك كله ورفيقة دربه الشائك وبالتالي فهي أكثر إلماما بحياة داستايفسكي وأقدر على وضعها في متناول القراء وقد حرص المترجم على الاقتصار في ترجمة هذه المذكرات على ما يتعلق بداستايفسكي بالذات فجاءت الترجمة أقرب إلى التعريب أو الترجمة باختصار آملا أنه قدم للقارئ ما يهمه فعلا ويغني معارفه سواء كان عن داستايفسكي أم عن الحياة الأدبية والاجتماعية في روسيا في سبعينيات القرن التاسع عشر في هذه المذكرات يطالعنا داستايفسكي الكاتب الروائي والعاشق والزوج المحب والأب العطوف والمقامر المتهور والمثقل بالديون والمصاب بالصرع كما يطالعنا في نشاطه الصحفي والاجتماعي كل هذه اللقطات تمر أمام عيوننا وكأنها شريط سينمائي وثائقي لا يزال ينبض ويمور بالحياة على الرغم من مرور أكثر من قرن من الزمن على هذه الوقاعة تقدم قناة روايات مسموعة هذا العمل الخاص لمحبي داستايفسكي والأدب الروسي راجيا أن يكون هذا العمل الصوتي مساهمة لتخليد شخص وعظمة داستايفسكي في القرن الحديث توطئة. لم يخطر ببالي قط أنني سأكتب مذكراتي، سيم وأنني كنت أعي افتقاري التام إلى الموهبة الأدبية، ثم أنني أمضيت جل حياتي غارقة في إصدار مؤلفات زوج الخالد الذكر، لدرجة أن الوقت كان يكاد ألا يكفي للاهتمام بالشؤون الأخرى المرتبطة بذكراه، وحينما اضطررت في عام 1910، بسبب وضعي الصحي إلى التخلي للآخرين عن مشروع إصدار أعمال زوجي الذي كان شغلي الشاغل وكان علي بناء على توجيه الأطباء أن أعيش بعيدا عن العاصمة شعرت بثغرة هائلة في حياتي كان علي أن أسدها بعمل ما يلقى اهتمامي وإلا وهذا ما كنت أشعر به فإنني لن أعيش طويلا وهكذا رحت وأنا أعيش في عزلة تامة وأكاد أن لا أشارك في الأحداث الجارية أغرق روحا وفكرا في لجة الماضي البالغ السعادة بالنسبة لي وهذا ما ساعدني في نسيان فراغ حياة الحالية وعقمها وكنت وأنا أقرأ يوميات زوجي ويومياتي اكتشفت فيها التفاصيل الممتعة لدرجة انني شعرت برغبة عارمة في أن أعيد كتابتها ليس بشكل مختزل كما هي مكتوبة، بل بلغة في متناول الجميع، سيما وأنني كنت على يقين من أنها ستلقى اهتمام أبنائي واحفادي ومن يدري، فقد تلقى اهتمام بعض عشاق موهبة زوج الخالد الذكر، الراغبين في معرفة شخصية فيودر ميخالوفيتش في جوه الأسري، جاءت الذكريات التي سجلت في اوقات مختلفة خلال فصول الشتاء الخمسة الأخيرة من عام 1911 إلى عام 1916 في عدة تفاتر حاولت أن أنظمها قدر الإمكان وإذا كنت غير واثقة من مدى المتعة في قراءة مذكراتي فإنني على ثقة من أنها صحيحة صادقة وخالية من التحيز في رسم سلوك بعض الشخصيات وقد استقيت هذه المذكرات من اليوميات بشكل أساسي، ودعمتها بالاستشهاد بالرسائل والمقالات في الصحف والمجلات، وأعترف بصراحة أن ثمت الكثير من العيوب الأدبية في مذكراتي، منها الإطالة، عدم التوازن في حجم الفصول، والأسلوب القديم إلى آخره، ولكن من الصعب تعلم الجديد لمن كان في سن السبعين، ولذا فليغفر للقراء هذه العيوب لرغبة النزيهة والقلبية في أن أقدم لهم داستايفسكي بكل إيجابياته وسلبياته بالشكل الذي كان عليه في حياته العائلية والشخصية الفصل الأول التعرف على داستايفسكي والزواج في الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 1866 وكانت الساعة تقارب السابعة مساء وصلت كالعادة مدرسة الذكور رقم ستة، حيث كان باء ميم أولخن مدرس الإختزال يلقي إحدى محاضراته. لم تكن المحاضرة قد بدأت بعد بانتظار المتأخرين، جلست في مكاني المعهود، ولم أكد أهم بفتح دفاتري حتى اقترب أولخن مني، وقال وهو يجلس بجواري على المقعد، أنا جريغورييفنو، هل ترغبين في الحصول على عمل اختزالي؟ لقد طلب مني العثور على مختزل، وخطر لي أنك قد توافقين على أخذ الأمر على عاتقك وكان جوابي، أود ذلك من كل قلبي، فمنذ زمن بعيد وأنا أحلم بالحصول على عمل ولكني أخشى أن يكون إلمامي بالاختزال غير كاف للقيام مثل هذه المسئولية ولكن أولخن طمأنني فهو يعتقد أن العمل المطلوب لن يتطلب سرعة في الكتابة أكبر من تلك التي أجيدها وسألته مستفهمة عندما من سأعمل؟ قال لي لدى الكاتب داستايفسكي إنه الآن بصدد كتابة رواية جديدة وينوي الاعتماد على الاختزال في كتابتها ويعتقد داستايفسكي أن الرواية ستكون بحجم سبع ملازم من القطع الكبير وسيدفع لك خمسين روبل لقاء ذلك وفقت على الفور فاسم داستايفسكي كان معروفا لدي منذ طفولتي فقد كان كاتب والد المحبوب وكنت نفسي معجبة بمؤلفاته وكم ذرفت من دموع وأنا أقرأ ذكريات من بيت الموتى كانت فكرة التعرف على الكاتب الموهوب ومساعدته في عمله قد أثارتني وأبهجتني إلى حد كبير أعطاني أولخ ورقة صغيرة مطوية كتب عليها جادة ستوليارني زوقاق أم ميشانسكا دارو ألونكين الشقة رقم ثلاثة عشر اسألي عن داستايفسكي وأوصاني أولخن أرجوك أن تذهب إلى داستايفسكي غدا في منتصف الثانية عشر لا قبل ولا بعد كما حدد لليوم وللحال أعرب أولخن عن رأيه في داستايفسكي وهذا ما سأشير إليه في سياق الحديث نظر أولخن إلى ساعته ثم ارتق المنبر وأعترف أنني لم أفهم من تلك المحاضرة شيئا فقد كنت في غاية الاضطراب، ونهبا للمشاعر السارة، لقد تحققت أمنية المنشودة، وأخيرا حصلت على عمل، فإذا كان أولخن المعروف بصرمته وشدته، يرى أنني ملمة بالاختزال بما فيه الكفاية، وأجيد الكتابة بسرعة كافية، فهذا يعني ذلك فعلا، وإلا لما كان عرض علي العمل، وهذا ما أثار بهجتي، ورفع من قيمتي في عيني كنت أشعر أنني خرجت إلى الطريق الجديد وأنا بوسعي أن أجني النقود بعرقي وأنني أصبحت مستقلة وقد كانت فكرة الاستقلال بالنسبة لي باعتباري من فتيات الستينات من أغلى الأفكار وأحبها ولكن الأكثر بهجة وأهمية من العمل المقترح هو إمكانية العمل لدى داستايفسكي والتعرف على هذا الكاتب شخصياً لدى عودتي إلى البيت حدثت والدتي عن كل شيء بالتفصيل وقد شاطرتني فرحتي بهذا النجاح ولشدة فرحي والطرابي لم يغمض لي جفن تقريبا وكنت لا أكف عن تصور داستايفسكي ولما كنت أحسب أنه من جيل أبي فقد اعتقدت أنه كهل عجوز طرة كنت أراه عجوزا سمينا أصلع الرأس وأخرى طويل القامة نحيفها وفي الحالتين ذات ملامح قاسية ومكفهرة كما وصفه أولخين وكان أشد ما يثير قلقي كيف سأتحدث إليه فقد كان داستايفسكي يبدو لي علما ذكيا لدرجة أنني كنت أرتجف مسبقا لكل كلمة سأقولها ومما أثار تباكي أيضا أنني لا أذكر جيدا أسماء أبطال رواياته وكنت على ثقة من أنه سيتحدث عنهم بكل تأكيد، ولما لم يكن قد سبق لي أن التقيت في محيطي بأدباء بارزين، فقد كنت أتصورهم كائنات متميزة، يجب أن يجري الحديث إليهم بأسلوب خاص، إنني حين أتذكر تلك اللحظات، أرى كم كنت طفلة صغيرة على الرغم من سنواتي العشرين، في الرابع من تشرين الأول أكتوبر يوم اللقاء الأول بزوج المستقبل استيقظت مريحة وقد تملكتني البهجة فاليوم يتحقق حلمي المنشود الذي طالما راودني التحول من تلميثة مدرسة أو طالبة في دورة إلى إنسانة مستقلة تعمل في المجال الذي اختارته خرجت من المنزل مبكرة كي أعرج في طريقي على جوستيني دافور لشراء كمية إضافية من الأقلام ومحفظة صغيرة من شأنها كما اعتقدت أن تعطي قوامي الشاب طابعا أكثر جدية أنجزت في عشرة. ولكي لا أصل إلى داستيفسكي لا قبل ولا بعد الموعد المضروب رحت أسير بخطوات متفاقلة عبر شارع بولشايا ميشانسكيا وجادة ستوليارني، وأنا لا أكف أنظر إلى ساعتي. وفي الحادية عشر ونصف إلا خمس دقائق، اقتربت من منزل ألونكين، وسألت الكناس الواقفة تحت البوابة أين تقع الشقة رقم ثلاثة عشر؟ فأشار ناحية اليمين، حيث كان ثمة مدخل إلى السلم تحت البوابة، كان البيت كبيرا يضم العديد من الشقق الصغيرة يقتنها التجار والحرفيون وللحال قفزت في ذهني صورة ذلك المنزل في رواية الجريمة والعقاب حيث كان يعيش راسكول نيكوف بطل الرواية كانت الشقة رقم 13 في الطابق الثاني ولم أكد أرن الجرس حتى فتحت للباب خادمة متقدمة في العمر تضع منديلا أخضرا مخططا على كتفيها ولما لم يكن قد مضى وقت طويل على قراءة الجريمة فقد سألت عما إذا كان هذا المنديل نموذج ذلك المنديل الذي لعب دورا كبيرا في حياة آلي مارميلادف وعلى سؤال الخدمة عما أبحث أجبت أنني قادمة من طرف أولخين وأن سيدها قد أحيط علما بزيارته ولم أكد أخلع قلنسوة حتى فتح باب الممر، وعلى خلفية الغرفة الغارقة في الضوء، بدأ شاب أشقر اللون ذو شعر أشعث وقميص مفتوح على الصدر ينتعل حذاء ولم يكد يراني أنا الغريبة حتى أطلق صيحة واختفى للحال في باب جانبي، دعتني الخادمة إلى غرفة تبين أنها غرفة المائدة، كان ذا أثاث متواضع جداً، في محاذاة الجدران كان ثمة صندوقان كبيران تتدلى من فوقهما سجادتان كبيرة وبالقرب من النافذة كان ثمة خزانة مزدانة بغضاء أبيض وبمحاذاة الجدار الآخر كانت ثمة أريكة علقت فوقها ساعة جدارية وبكل ارتياح لحظت أن عقربيها كان يشيران إلى منتصف الثانية عشرة تماما دعتني الخادمة للجلس وقالت إن السيدة سيأتي حالا وبالفعل فبعد حوالي دقيقتين ظهر فيودر ميخايلوفيتش ودعاني إلى مكتبه أما هو فذهب للإعاز بتقديم الشاي كما تبين فيما بعد كان مكتب فيودر ميخايلوفيتش عبارة عن غرفة كبيرة ذات نافذتين وكانت في ذلك اليوم المشمس بهيجة جدا أما في وقت آخر فكانت تولد انطباعا ثقيلا فقد كانت في منتهى الظلمة والصمت فتشعر بنوع من الإنقباد جراء هذه الظلمة والصمت المطبق وفي عمق الغرفة كانت ثمة أريكة وثيرة مغطاط بقماش بني اللون عتيق وأمامها طاولة دائرية عليها غطاء أحمر من الجوخ وعلى طاولة فانوس وألبوماني ثلاثة وعلى جوانب الورفة كراس ومقاعد وثيرة وفوق الأريكة تدلت في إطار من خشب الجوز صورة امرأة هزيلة جداً ترتدي ثوباً أسود وتضع قلنسوة سوداء أيضاً ولما كنت لا أعرف وضع داستايفسك العائلي فقد خطر لي أنها زوجته وبين النافثتين كانت تقوم مرآة كبيرة في إطار أسود ولما كان الجدار أكثر عرضا من المرآة فقد كانت الأخيرة أقرب إلى النافذة اليمنى فكان المنظر قبيحا جدا أما النافذتين فكانتا مزدانتين بآنيتين صينيتين لهما شكل في غاية الروعة وفي محاذاة الجدار كانت تقوم أريكة كبيرة من السختيان الأخضر وإلى جوارها طاولة صغيرة عليها إبريق ماء وفي الجهة المقابلة المكتب الذي أصبحت أجلس خلفه فيما بعد حينما كان فيودر ميخايلو فيتش يملي عليه كان أثاث غرفة المكتب أكثر سذاجة من أي نوع من الأثاث الذي سبق لي أن رأيته في بيوت الأسر غير موسرة جلست ورحت أصيغ السماء وخيل إلي أنني لن ألبث أن أسمع صراخ الأطفال أو قرع طبول الصغار أو أن يفتح الباب وتدخل المكتب تلك المرأة النحيلة التي رأيت رسمها منذ لحظات ولكن ها هو فيودر ميخايلوفيتش يدخل ويسالني بعد أن اعتذر عن تاخره هل تمارسين الاختزال منذ احد قريب منذ نصف عام فقط هل معلمكم الكثير من التلاميذ في البداية سجل أكثر من 150 راغبا ولكن لم يبقى الآن إلا نحو خمسة وعشرين وأين الباقي؟ الكثيرون كانوا يعتقدون أن تعلم الاختزال في غاية السهولة وحين اكتشفوا أن عدة أيام لا تفيد شيئا تركوا الدراسة وقال فيودر ميخايلوبيتش هذا يحدث عندنا في كل عمل جديد في البداية يندفعون بحرارة ولكنهم لا يلبثون أن تفتر همامهم ويتخلوا عن ذلك فهم يرون أن ذلك يتطلب العمل ومن يشعر الآن بالرغبة في العمل للوهلة الأولى بدى ليدا ستايفسكي كهلا ولكن لم يكد يبدأ الحديث حتى أصبح أقل عمرا وخيل إلي أن عمره لا يزيد عن 35 إلى 37 عاما كان متوسط القامة مستقيمها وكان شعره الكستنائي الفاتح لا بل والمائل إلى الشقرة معطرا بشكل قوي ومصففا بكل عناية ولكن ما أثار دهشته وعيناه فقد كانتا مختلفتين إحدهما بلون بني فاتح بينما البؤبؤ في الأخرى يتسع فيشمل العين كلها فلا تظهر القزحية بعد خمس دقائق دخلت الخديمة تحمل كأسين من الشاي الثقيل الأسود تقريبا وعلى الصينية كان ثمة رغيفان من الخبز أخذت الكأس لم أكن أرغب في تناول الشاي سيم والجو في الغرفة حار ولكي لا أبدو رسمية بدأت أرتشف الشاي كنت جالسة لدى الجدار في مواجهة طاولة صغيرة أما داستايفسكي فكان تارة يجلس وراء مكتبه وأخرى يتمشى في الغرفة وهو يدخن وغالبا ما كان يطفئ سجارة ويدخن أخرى حتى إنه قدم لي واحدة ولكنني رفضت سألني لعلك ترفضين تأدبا فأسرعت وأكد له أن الأمر لا يقتصر على أنني لا أدخن بل ولا أحب أن أرى النساء يدخن كان الحديث متقطعا وكان داستايفسكي لا يكف ينتقل من موضوع إلى آخر كان شكله محطما ومريضا ومنذ الجمل الأولى تقريبا أخبرني أنه يعاني من الصرع وأنه أصيب بنوبة منذ أيام وقد أثارت هذه الصراحة دهشتي وعن العمل المقبل كان حديث داستايفسكي غير محدد، قال لي سنرى كيف نقوم بذلك، سنجرب، سنرى، هل هذا ممكن؟ بدأت ثقتي بإمكانية العمل مع داستايفسكي تتزعزع، حتى لقد خيل إلي أنه غير واثق بإمكانية مثل هذا الأسلوب في العمل وجدواه، وأنه قد يكون عازما على الرفض فقلت له لأسهل عليه اتخاذ القرار حسن سنجرب ولكن إذا كان العمل معي غير مريح فقل لي ذلك بصراحة وكن على ثقة بأنني لن أعترض إذا ألغي العمل أراد داستايفسكي أن يملي علي مقتطفات من البشير الروسي وطلب مني ترجمة الإختزال إلى الكتابة العادية بدأ بسرعة فائقة ولكنني أوقفته وطلبت منه الإملاء بسرعة لا تتجاوز سرعة الحديث العادي ومن ثم بدأت ترجمة الكتابة المختزلة إلى العادية وقد أنجزت ذلك بسرعة كبيرة ولكن داستايفسكي ظل يستعجلني ويعرب عن استيائه من كتابة البطيئة فقلت له مطمئنة سأعيد كتابة ما تمليه في البيت وليس هنا أليس سيانة عندك كم من الوقت يستغرق عملي؟ بعد تصفحي ما نسخت اكتشفت أنني نسيت نقطة وكتبت حرف التثقيل بشكل غير واضح فوجه لي ملاحظة حادة على الأرجح أنه كان مضطربا وعاجزا عن جمع أفكاره فترة كان يسألني عن اسمي وللحال ينسى وترة يقطع الغرفة جيئة وذهابا أمضى فترة طويلة في التطواف وكأنه نسي وجودي أما أنا فكنت جالسة لا أقوم بأدنى حركة مخافة أن أقطع حبل تفكيره أخيرا أعلن داستايفسكي أنه غير قادر الآن على الإملاء إطلاقا وسأل عما إذا كنت قادرة على القدوم إليه في الثامنة من مساء اليوم نفسه حيث سيبدأ إملاء روايته كان قدومي للمرة الثانية غير مناسب لي؟ ولما كنت غير راغبة في تأجيل العمل فقد وافقت وقال دا سايفسكي لقد سرني أن أولخن اقترح علي إرسال فتاة وليس شابا هل تعرفين السبب؟ ما هو؟ لأن الرجل كان سيشرب على الأرجح أما أنت فآمل أنك لن تشربي شعرت برغبة عارمة في الضحك ولكنني كتمت ابتسامتي وأجبته بلهجة جدية بالنسبة لي لن أشرب على الأرجح بوسعك أن تثق بكلامي هذا خرجت من لدني داستايفسكي وأنا في غاية الكآبة فلم يحظى بإعجابي وترك لدي انطباعا ثقيلا ورحت أفكر باستحالة الانسجام في العمل معه وأصبحت أمالي وأحلامي حول الاستقلال مهددة بأن تذروها الرياح ومما زاد في ألمي أن والدة الطيبة كانت البارحة في منتهى الابتهاج ببدء نشاطي الجديد كانت الساعة تقارب الثانية حين غادرت داستايفسكي كانت المسافة إلى البيت بعيدة جدا فقد كنت أقتن غير بعيد عن سمولني في شارع كاسترو موسكيا في منزل والدتي أنا نيغوليفنا سنيتكينا فقررت الذهاب إلى بعض أقاربنا في جدة فانارني حيث أتناول طعام الغداء لديهم وفي المساء يعود إلى داستايفسكي أولى أقربائي اهتماما كبيرا بداستايفسكي ورحوا يسألونني عنه بالتفصيل مر الوقت سريعا وفي الثامنة مساء وصلت منزل ألونكن وسألت الخادمة التي فتحت لي الباب عن اسم سيدها فمن خلال مؤلفاته كنت أعرف أن اسمه فيودر أما اسم أبيه فلم أكن أعرفه ومن جديد طلبت مني في دوسيا وهو اسم الخادمة أن أنتظر في غرفة المائدة ثم ذهبت تعلن عن قدومي ولم تلبث أن عادت وضعتني إلى غرفة المكتب القيت التحية على فيودر ميخالوبيتش وجلست في مكاني المعهودة قرب الطاولة الصغيرة ولكن ذلك لم يعجب فيودر ميخاولفيتش وعرض علي أن أجلس خلف طاولة مكتبه مؤكدا أن الكتابة عليه ستكون مريحة وأعترف أن اقتراحه بالجلوس إلى المكتب الذي كتبت عليه منذ عهد غير بعيد رواياته الرائعة الجريمة والعقاب أثار غروري انتقلت إلى هناك بينما جلس فيودر ميخاولوفيتش مكاني ومن جديد عاد يسألني عن اسمي وكنياتي وعما إذا كنت أميت بصلة القربى للكاتب المهوب سنتكن الذي توفي منذ عهد قريب وهو في ربيع عمره فأجبته بأن لا قرابة بيننا وكل ما في الأمر أن كنيتنا واحدة ثم راح يسفسر عن أفراد أسرتي وأين تعلمت وما الذي دفعني إلى تعلم الاختزال وغير ذلك من الأسئلة؟ كنت أجيب على كل الأسئلة ببساطة وجدية وما يقارب الصرامة كما أكد لي فيودر ميخاولوفيتش فيما بعد منذ بعيد كنت قد قررت إذا ما اضطررت للاختزال في البيوت الخاصة أن تكون علاقتي منذ البداية مع الأشخاص الذين لا أعرفهم إلا قليلاً علاقة عمل متجنبة رفع الكلفة كي لا يجرأ أحد على أن يقول لي كلمة زائدة أو يتحدث معي بدون كلفة، حتى إذن على ما أعتقد لم أبتسم مرة واحدة وأنا تحدث مع فيودر ميخايلوفيتش، وقد نالت جدية إعجابه، حيث اعترف لي فيما بعد أن قدرتي على ضبط نفسي أثارت دهشته، فقد اعتاد مصادفة العدميات في المجتمع ورؤية أسلوبهن في التعامل، الذي كان يثير استياءه، ومما زاد في فرحه أنه صادف في مجمل التناقض لذلك الطراز من الفتيات، الذي كان سائداً آنذاك، وفي ذلك الوقت كانت في الدوسيا تعد الشاي في غرفة المائدة، ثم أحضرت لنا كأسين ورغفين وليموناً، ومن جديد عرض فيودر ميخايلوفيتش التدخينة، وراح يقدم لي الأجاص، وعلى مئدة الشاي اتخذ حديثنا طابعا أكثر صراحة وودا وفجأة قيل لي أنني أعرف داستايفسكي منذ عهد بعيد فشعرت بالراحة والبهجة ولسبب ما دار الحديث حول جمعية بيترا شيفتس والإعدام وحلق فيودر ميخالوفيتش على جناح الذكرى فقال أذكر أنني كنت أقف في ساحة سيميونوف بين الرفاقي المحكوم عليهم وكانت الإجراءات قائمة على قدم وساق وعرفت أنه لم يبقى من حياتي سوى خمس دقائق ولكن هذه الدقائق كانت بالنسبة لي سنوات عشرات السنين وهكذا خيل إلي أنني سأعيش طويلا ألبسونا قمصان الموت ووزعونا على صفوف في كل صف ثلاثة كان ترتيبي الثامنة في الصف الثالث وربطوا الثلاثة الأوائل على الأعمدة وبعد دقيقتين ثلاث ينتهي الأمر بالنسبة للصفين ويأتي دورنا كما أردت أن أعيش يا إلهي كم شعرت بأن الحياة غالية وتصورت مدى الأشياء الخير والجيدة التي كان يمكن أن أقوم بها تذكرت كل ماضية واستخدامه بالشكل غير الجيد تماما وشعرت برغبة عارمة في أن أمتحن من جديد وأعيش طويلا طويلا وفجأة تردد صوت بوق التراجع فتشجعت حل وثاق رفاقيا وأعيد إلى أماكنهم، وتلي القرار الجديد، حكم علي بأربع سنوات أشغل شاقة، كان ذلك اليوم أسعد يوم في حياتي، فرحت أطوف زنزانتي في سجن أليكسيافسكي، وأنا أغني أغني بصوت عال، فقد كنت في منتهى السعادة لما وهبت من حياة ثم سمحوا لأخي بوداعي قبيل الفراق وعاشية أعياد ميلاد السيد المسيح أرسلون في الطريق البعيد ولازلت أحتفظ بالرسالة التي كتبتها للمرحوم أخي في يوم تلاوة الحكم فمنذ عهد قريب أعادها إلي ابن أخي تركت قصة فيودر ميخاولوفيتش انطباعا مرعبا فقد اقشعر بدني ولكن ما أثار دهشتي أيضا أنه بمثل هذه الصراحة معي أنا الفتاة الصغيرة التي يراها اليوم لأول مرة في حياته إن هذا الإنسان الذي يبدو كتيما صارما قد حدثني عن حياته السابقة بكل تفصيل بمنتهى الصراحة والود مما أثار دهشتي وفيما بعد وبعد التعرف على وضعه العائلي أدركت سبب هذه الثقة والصراحة ففي ذلك الوقت كان فيودر ميخاولوفيتش وحيدا تماما ومحاطا بأشخاص لا يكنون له إلا العداء والكراهية كان يشعر بحاجة ماسة إلى أن يفتح صدره للناس الذين كان يرى أنهم يكنون له كل شعور طيب واهتمام كانت تلك الصراحة في اليوم الأول من تعارفنا قد أعجبتني جدا وتركت لدي انطباعاً رائعاً كان حديثنا ينتقل من موضوع إلى آخر ولم نكن قد بدأنا العمل بعد وهذا ما أثار قلقي فالوقت متأخر وطريق العودة طويل وكنت قد وعدت والدتي بالعودة إلى البيت من عند داستايفسكي مباشرة وخفت أن يثير تأخري قلقها كان يبدو لي أنه من غير اللائق أن أذكر فيودر ميخايلوفيتش بالهدف من قدومي إليه، وكم كانت فرحتي كبيرة حين تذكره بنفسه، وعرض علي أن يبدأ إملاءه. فتحفزت للكتابة بينما راح يقطع الغرفة جيئة وذهابا بخطوات سريعة، منحرفا من الباب إلى المدفأة، وفي كل مرة يصل المدفأة كان ينقر عليها مرتين، وكان لا يكف عن التدخين، وغالبا ما يرمي السجائر قبل أن يأتي عليها كان يرميها في المنفضة القائمة في طرف طويلة المكتب وبعد فترة وجيزة من الإملاء طلب فيودر ميخايلوفيتش أن أتلو عليه ما كتبت ولكنه أوقفني منذ الكلمات الأولى قال لي تقولين عادت من روليتنبورغ فهل تحدثت عن روليتنبورغ نعم يا فيودر ميخائلوفيتش لقد أمليت علي هذه الكلمة مستحيل عفوا هل ثمت في رواياتك مدينة بهذا الاسم نعم إن الأحداث تدور في مدينة المقامرة وقد أطلقت عليها اسم روليتنبورغ إذا كان كذلك فإنك قد أمليت علي هذه الكلمة دون ريب وإلا فمن أين اللي بها اعترف فيودر ميخايلوفيتش أنت على حق لقد اختلط علي الأمر شعرت بالبهجة لأن سوء التفاهم قد انجل وأعتقد أن فيودر ميخايلوفيتش كان غارقا في أفكاره أو قد يكون مرهقا فجاءت هذه الهفوة والواقع أنه شعر بذلك بنفسه حيث قال أنه ليس قادرا على استئناف الإملاء ورجاني إحضار ما أملاه غدا في الثانية عشرة فوعدت بتنفيذ رغبته. دقت الحدية عشرة فهمنت بالخروج. وحين عرف أنني أعيش في بيسكي، أخبرني أنه لم يسبق له أنزار هذا القصة من المدينة، وليس لديه تصور عن المكان الذي تقع فيه بيسكي. وإذا كان ذلك بعيدا فإن بوسعه إرسال خادمته لمرافقتي. وقد رفضت بالطبع. رفقني فيودر ميخاولوفيتش حتى الباب وأوعز لي في دوسيا أن تنير لي السلم في البيت حدثت والدتي بكل حماسة كيف كان داستايفسكي صريحا وطيبا معي ولكي لا أثير حزنها كتمت ذلك الانطباع الثقيل الذي لم يسبق لي أن مررت به والذي تركه لدي هذا اليوم البالغ المتعة كان هذا الانطباع ثقيلا حقا فلأول مرة في حياتي رأيت إنسانا ذكيا طيبا ولكنه بائس لكأن الجميع لفظوه وتملكني شعور من التعاطف والشفقة كنت مرهقة جدا فأويت إلى فراشيا في الحال بعد أن رجوت والدتي إيقاذي بكرا كي أتمكن من نسخ ما كتبت وحمله إلى فيودر ميخايلوفيتش في الوقت المحدد في اليوم التالي نهضت باكرا وانكببت على العمل فورا لم يكن ما أملي كثيرا نسبيا ولكنني كنت أريد أن يكون النسخ جميلا وواضحا وهذا ما استغرق الكثير من الوقت وعلى الرغم من عجلتي فقد تأخرت نصف ساعة كاملة وجدت فيودر ميخايلو فيتش في غاية القلق وقال وهو يسلم عليه بدأت أفكر أن العمل لدي بدأ لك ثقيلا وأنك لن تأتي بعد الآن علما بأنني لم أسجل عنوانك وقد خطرت بضياع ما أمليته البارحة رحت أعتذر إنني خاجلة لتأخري ولكنني أؤكد لك أنني لو اضطررت لرفض العمل إذن لأطلعتك لا على ذلك، ولا أحضرت لك النسخة الأصلية. وأوضح فيودر ميخايلوفيتش، إن سبب القلق يعود إلى ضرورة إنجاز هذه الرواية في الأول من تفشين الثاني، في الوقت الذي لم أضع بعد الخطوط العريضة للرواية الجديدة، كل ما أعرفه أنها يجب أن تكون لا أقل من سبع ملازم من إصدار ستيلالوفيسكي، رحت أسأل عن التفاصيل، فرى ولي فيودر ميخائلوفيتش قصة المصيادة المخزية التي استقضوه فيها. فعند وفاة أخيه الأكبر ميخائيل، أخذ فيودر ميخائلوفيتش على عاتقه كل ديون مجلة فريميا التي كان يصدرها أخوه. كانت الديون في كومبيالات، ورح الدائنون يثيرون قلق فيودر ميخائلوفيتش، مهددين بوضع الحجز على أملاكه وزجه في قسم الديون وفي تلك الآوينة كان ذلك ممكنا كانت الديون المستحقة تقارب الثلاثة آلاف وراح فيودر ميخالوفيتش يبحث عن النقود في كل مكان ولكن عبثا وحينما فشلت جميع المحاولات في إرضاء الدائنين ووصل فيودر ميخالوفيتش مرحلة اليأس زاره على حين فجأة الناشر ستيلا لوفيسكي يحمل عرضا بشراء حقوق نشر عماله الكاملة في ثلاثة مجلدات لقاء ثلاثة ألاف والأكثر من ذلك إلزام فيودر ميخايلوفيتش بكتابة رواية جديدة ضمن المبلغ المذكور كان وضع فيودر ميخايلوفيتش حريجا فوافق على كل شروط العقد المهم أن يتخلص من خطر سلبه حريته تم عقد الاتفاق صيف عام 1866 وأوضع ستيلولوفيسك المبلغ المتفق عليه لدى الكاتب بالعدل وفي اليوم التالي دفعت هذه النقود للدائنين وهكذا فإن فيودر ميخايلوفيش لم يحصل على شيء والأكثر ألماً أن كل هذه النقود عاد بعد عدة ايام إلى سيلولوفسكي حيث تبين انه قام بشراء كل كومبيالاتي فيودور ميخايلوفيتش لقاء ثمن بخس وكلف اثنين بالمطالبه بتحصيل النقود كان سيلولوفسكي ثعلبا ماهرا في استغلال ادبائنا وموسيقيينا بيسميسكي كريستافسكي وكلينغر فقد كان ماهرا في التتربص للناس في اللحظات العويصه واستيادهم في شباكه فمبلغ الثلاثة آلاف لقاء حقوق النشر كان زحيدا جدا نظرا للنجاح الذي حققته روايات داستايفسكي ولكن أكثر شروط العقد قسوة كان الالتزام بتسليم رواية جديدة حتى الأول من تشين الثاني لعام 1866 وإذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد دفع فيودر ميخايلوفيتش غرامة كبيرة أما إذا لم يسلم الرواية حتى الأول من كانون الأول من العام نفسه فإنه يفقد حقوقه في مؤلفاته التي كان من شأنها أن تصبح ملكا دائما لستيلالوفيسكي وبالطبع فإن هذا ما كان يأمل به ذلك الوحش في عام 1866 كان فيودر ميخاولوفيش منكبا على رواية الجريمة والعقاب وكان يريد إنجازها فنياً فكيف بوسعيه وهو الإنسان المريض أن يكتب مثل هذا العدد من الملازم من المؤلف الجديد؟ بعد عودته من موسكو في الخريف أصيب فيودر ميخاولوفيتش باليأس لاستحالة تنفيذ شروط العقد الموقع مع ستيلولوفيسكي خلال شهر ونصف أو شهرين وبغية انقاذه من محنته اقترح عليه أصدقاؤه مايكوو ميليكوف ودالفا ماصف وغيرهم وضع خطة الرواية على أن يقوم كل منهم بكتابة جزء من الرواية وسيكون بوسعهم ثلاثتهم أو أربعاتهم إنجاز العمل في الوقت المحدد بينما لا يبقى على فيودر مخائلوفيتش سوى تحرير الرواية وتسوية الخشونة الحتمية في مثل هذه الحالة ولكن فيودر مخائلوفيتش رفض هذا الاقتراح فقد قرر أنه من الأفضل دفع الغرامة أو فقدان الحقوق الأدبية على أن يضع اسمه على مؤلف غريب وحين ذاك راح أصدقائه ينصحونه بالاعتماد على مختزل وقد تذكر ملياكف أنه يعرف أولخين مدرس الإختزال فذهب إليه وطلب منه أن يزور فيودر في ميخايلوفيتش الذي وافق على اللجوء إلى مساعدة المختزل نظرا لاقتراب الموعد على الرغم من أنه كان يشك بنجاح مثل هذا العمل على الرغم من قلة معرفة بالناس أنا ذاك فإن التصرف ستيلا لوفيسكي أسأني إلى حد كبير قدم لنا الشاي وبدأ فيودر ميخالوفيتش يملي عليه ويبدأ أنه كان يجد صعوبة في العمل فكان غيربا ما يتوقف ويفكر ويطلب قراءة ما أمليه وبعد ساعة أعلن أنه مرهق ويريد أن يرتاح وكمال بارحاً خرطنا في الحديث كان فيودر ميخايلوفيتش مضطرباً وكان لا يكف عن التنقل من موضوعاً إلى آخر ومن جديد سألني عن اسمي بعد دقيقة وعرض علي السجارة مرتين على الرغم من معرفته أنني لا أدخن بدأت أسأله عن كتابنا فانتعش وبدأ وهو يجيب على أسئلتي وكأنه انصرف عن أفكاره الثقيلة كان يتحدث بهدوء لا بل وبمرح ونازلت أذكر بعض ما دار في حديثنا آنتك كان فيودر ميخايلوفيتش يعتبر أني كرازف شاعر شبابه ويقوم موهبته الشعرية عاليا وكان يحب مايكوف ليس كشاعر موهوب فقط بل وكأكثر الناس ذكاء وروعة وكان رأيه بتورغينوف أنه ذو موهبة من الدرجة الأولى ولكن حياته لفترة طويلة في الخارج جعلته أقل فهما للروسيا وللروس سنفنا العمل بعد صراحة قصيرة ومن جديد عاد فيودر ميخايلوفيتش إلى اضطرابه ومخاوفه كان يبدو أنه لا يستطيع العمل وأعتقد أن السبب في ذلك هو عدم تعوده على إملاء مؤلفه على شخص لا يعرفه إلا قليلا في حوالي الرابعة هممت بالخروج على أن أعود غدا في الثانية عشرة وأجلب ما أملي عليه وقد ودعني فيودر ميخالوفيتش وهو يسلمني رزمة من ورق الكتابة المخطط الذي كان قد اعتاد الكتابة عليه وأشار إلى نوع الهوامش التي يجب أن أتركها هكذا بدأ عملنا واستمر كنت أجي إلى فيودر ميخايلوفيتش في الثانية عشرة وأبقى حتى الرابعة وخلال هذا الوقت كان يملي علي ثلاث مرات فأكثر كان يتخللها شرب الشاي وتبادل الحديث ولاحظت بكل فرح أن فيودر ميخايلوفيتش بدأ يعتاد أسلوب العمل الجديد ففي كل مرة كنت أجده أكثر اطمئنانا من المرة السابقة وقد أصبح ذلك واضحا بشكل خاص ذلك واضحا بشكل خاص منذ أن حسبت كم تعادل صفحة ستيلالوفيسكي من صفحاتي، حيث استطعت أن أحدد بدقة كمية العمل المنجز. وكانت الصفحات المتزايدة بالتراد تثير الفرح والبهشة لدى فيودر ميخالوفيش، فكان غالبا ما يسألني كم كتبنا البارحة من الصفحات، كم أنجزنا حتى الآن، ما رأيك هل سننتهي في الموعد المحدد؟ من خلال أحاديثه الودية معي كان فيودر ميخايلوفيتش يكشف لي يوميا صورا محزنة من حياته فكانت الشفقة تعتصر فؤادي وهو يحدثني عن الظروف العصيبة التي يبدو أنه لم يتخلص منها أبدا والتي لم يستطع التخلص منها في البداية بدأ لي غريبا أنني لم أرى أحدا من ذويه ولم أكن أعرف ممن تتكون أسرته وأين هي الآن لم أصادف إلا فردا واحداً منها في المرة الرابعة من قدومي على ما أعتقد فبعد إنجاز العمل وبينما كنت أهم بالخروج من البوابة أوقفني شاب تعرفت فيه على ذلك الفتى الذي رأيته في المدخل لدى زيارة الأولى لفيودر ميخالوفيتش وقد بدى لي عن قرب أكثر قبحا منه عن بعد فقد كان وجهه أسمر اللون يكاد يكون أصفراً وكانت عيناه سودا وين حتى بياضه كان أصفراً، وكانت أسنانه صفراءً هي الأخرى بسبب التدخين. سأل الشاب بوقاحة، ألم تعرفيني؟ لقد رأيتك عند بابا، لا أرغب في الدخول وأنتم مات عملان. ولكنني أشعر بالفضول لمعرفة هذا الاختزال سيما وأنني سأبدأ تعلمه بعد أيام، وبكل وقاحة أخذ الحقيبة من يدي وفتحها وراح ونحن في الشارع يتماعن في الأوراق المكتوبة ولقد أربكتني هذه الوقاحة لدرجة أنني لم أجد للإحتجاج سبيلا وقال وهو يعيد الحقيبة شيء ضريف وخطر لي هل يعقل أن يكون لإنسان حبيب وطيب مثل فيودر ميخالوفيتش مثل هذا الولد غير المهذب؟ كانت معاملة فيودر ميخائلوفيشلي تزداد ودا وطيبا يوما بعد يوم، وغالبا ما كان يناديني بعزيزتي، أحب الصفات لديه، وأن جريغورييفنا الطيبة، فكنت أعتبر كلماته هذه نابعة من تسامحه نحوي، باعتبار فتاة شابة تكاد تكون صغيرة، وكنت أشعر بالمتعة في أن أسهل عمله، وأرى كيف أن تأكيداتي بالعمل يجري بنجاح وأن الرواية ستنجز في الوقت المناسب تثير فرحه وترفع معنوياته وكنت بيني وبين نفسي أشعر بالاعتزاز لأنني لا أكتفي بمساعدة كاتب المحبوب في عمله بل وأؤثر بشكل ناجح على مزاجه كل ذلك زاد من قيمتي في نظري ولم أكن أخاف الكاتب المشهور فكنت أتكلم معه بحرية وصراحة، كما أتكلم مع قريب أو مع صديق قديم، وكنت أسأل فيودر ميخايلوفيتش عن الأحداث المختلفة في حياته، فكان يشبع فضولي بكل طيبة خاطر. فقد حدثني بالتفصيل عن أشهر السجن الثمانية التي أنضها في قلعة بوترس وبولز وكيف كان يتبادل الحديث مع السجناء الآخرين عن طريق النقر على الجدران، كما تحدث عن حياته في سجن الأشغال الشاقة وعن المجرمين الذين كانوا معه هناك وراح يتذكر حياته في الخارج ويتحدث عن رحلاته ولقاءاته وعن أقربائه المسكفيين والذين كان يكن لهم كل الحب وذات مرة أخبرني أنه كان متزوجا وأن زوجته توفيت لثلاث سنوات خلون وراني رسمها فلم تحظى بإعجابي وأوضح داستايفسكي أن صورة المرحومة تعود إلى فترة مرضها قبل عام من وفاتها حيث كان منظرها يكاد يكون لا حياة فيه وحين ذاك اكتشفت بكل ارتياح أن ذلك الشاب الوقح الذي لم ينى الإعجاب لم يكن ابن فيودر ميخالوفيتش بل ربيبه ابن زوجته من زوجها الأول أليكساندر إيفانوفيتش إيسايف وغالبا ما كان فيودر ميخايلوفيتش يشكو من ديونه وإفلاسه ووضعه المادة القاسي وفيما بعد قدر لي أن أكون شاهد عيان على مصائبه المالية كانت كل قصص فيودر ميخايلوفيتش ذات طابع كئيب لدرجة أنني سألت ذات مرة لماذا لا تتذكر يا فيودر ميخايلوفيتش سوى المصائب وحدها؟ من الأفضل أن تحدثني عن سعادتك قال لي سعادتي حتى الآن لا أعرف لها طعما على الأقل لتلك السعادة التي أحلم بها دائما إنني أنتظرها منذ أيام كتبت لصديقي البارون فرانجل أنني على الرغم من كل المصائب التي حلت به ما زلت أحلم ببدء حياة سعيدة جديدة كان يصب علي سماء هذا وكان يبدو من الغرابة بمكان أنا مثل هذا الإنسان الذكي والطيب والذي كان في مرحلة متقدمة من العمر لم يعثر بعد على السعادة التي ينشد وأنه ما زال يحلم بها وذات مرة حدثني فيودر في ميخائلوفيتش بالتفصيل كيف خطب أن فاصليفنا كروكوفسكيا وكم كان مسرورا حين وافقت هذه الفتاة الذكية الطيبة والموهوبة على ذلك وكم كان حزينا حين حلها من وعدها بعد أن أدرك أن سعادتهما مستحيلة في ظل قناعاتهما المتناقضة وفي ذات مرة كان فيودر ميخايلوفيتش في مزاج قلق جدا فأخبرني أنه الآن يقف في مفترق ثلاث طرق إما أن يسافر إلى الشرق إلى القسطنطينية أو القدس حيث قد يبقى هناك وإما أن يسافر إلى الخارج للمقامرة بالروليت ويغرق بكل كيانه في هذه اللعبة التي تستحوذ عليه وإما أخيرا أن يتزوج للمرة الثانية ويبحث عن السعادة والسرور في الأسرة وكان حل هذه المسائل الذي كان من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في حياته الصعبة الشغل الشاغل لفيودر ميخاولوفيتش وإذ رأى موقف الودية منه سألني النصيحة وأعترف بأن سؤاله البالغ الثقة أثار حيرتي لأن رغبته في السفر إلى الشرق ورغبته في أن يصبح مقامرا بدتان لي غير واضحتين وكأنهما خياليتين. ولما كنت أعرف أن ثمت أسراً سعيدة بين معارفي وأقربائي، فقد نصحته بالزواج ثانية والعثور على السعادة في جو الأسرة. وسأل فيودر ميخايلوفيتش إذن، أنت ترين أن بإمكاني الزواج بعد؟ وأن ثمة من يمكن أن توافق على الزواج مني؟ ولكن أي زوجة تختارين لي؟ ذكية أم طيبة؟ قلت له ذكية طبعا كلا إذا كان هناك خيار فسأتزوج الطيبة كي تشفق علي وتحبني وفي سياق الحديث عن زواجه المنتظر سألني فيودر ميخايلوفيتش لماذا لا أتزوج؟ فأجبته بأن شابين يتوددان إلي وأنهما كليهما رائعان وأقن لهما كل الاحترام ولكنني لا أشعر نحوهما بالحب وأنا راغبة في أن أتزوج عن حب وأيدني فيودر بحرارة قائلا عن حب من كل بد، فالاحترام وحده غير كاف للزواج السعيد مع مرور الوقت كان فيودر ميخايلوفيتش يزداد انجذابا إلى العمل ولم يعد يملي علي ارتجالا، بل كان يعمل ليلا ويملي علي من الخطوط وفي بعض الأحيان كان يكتب كثيرا لدرجة أنني كنت أضطر للبقاء إلى ما بعد منتصف الليل بكثير وأنا منكبة على نسخ ما أملى ولكن بأيهة مهابة كنت أعلن في الصباح عدد الصفحات المنسوخة وكم كنت أشعر بالبهجة وأنا أرى فيودر ميخاولوفيتش يبتسم بسعادة جوابا على تأكداتي بأن العمل على ما يرام وليس ثم تشك في أنه سينجز في الوقت المحدد استحذت علينا كلينا حياة أبطال الرواية الجديدة وظهر لدي كما ظهر لدى فيودر ميخائلوفيتش أحبة وخصوم وقد نالت إعجابي الجدة التي خسرت ثروتها ومستر آسلي واحتقرت بولينا وبطل الرواية نفسه الذي لم أستطع أن أخفر له تخاذله وتعلقه بالمقامرة أما فيودر ميخائلوفيتش فكان من أنصار المقامر وذكر لي أنه عانى بنفسه الكثير من مشاعره وانطباعاته وراح يؤكد أن بالإمكان أن يتمتع الإنسان بشخصية قوية والبرهان على ذلك في الواقع ومع ذلك يبقى عاجزا عن التغلب على التعلق بالمقامرة على الرؤيت وكنت أشهر بالدهشة من جرأتي في التعبير عن رأيي بالرواية وكانت دهشتي أكبر من ذلك التسامح الذي كان يبديه هذا الكاتب الموهوب في الإصغاء لملاحظاتي ومحاكماتي وأنا أكاد أكون مراهقة وخلال هذه الأسابيع الثلاثة من العمل معاً تراجعت كل اهتماماتي السابقة إلى الدرجة الثانية وبموافقة أولخن لم أعد أتردد على محاضرات الاختزال ونادراً ما كنت أرى معارفي وتمحورت بكل كياني في العمل وفي تلك الأحاديث البالغة الأهمية التي كنا نتبادلها في فترات الاستراحة الفاصلة بين وقات الإملاء وبشكل لا إرادي كنت أقارن بين فيودر ميخاولوفيتش وأولئك الشبان الذين كنت أصادفهم في محيطي وكم بدت لي أحاديثهم فارغة وتافهة بالمقارنة مع الأفكار الأصلية والجديدة دائما لدى كاتبي المحبوب وكنت حين أغادره وأنا تحت انطباع الأفكار الجديدة، الجديدة بالنسبة لي، أشعر بالسأم في البيت، وأعيش على أمل اللقاء به غدا، وبكل أسن لاحظت أن العمل يقترب من النهاية، وأن تعرفنا سيتوقف. وكم كانت دهشتي وفرحتي كبيرتين حين عبر فيودر مخاولوفيتش عن هذه الفكرة التي تقدم الجاعي بقوله، هل تعرفين يا أنا غريغوريفنا بماذا أفكر؟ لقد انسجمنا معاً وفي كل يوم نلتقي بمودة وقد اعتدنا الحديث بحماسة فهل يعقل أن ينتهي ذلك كله بإنجاز الرواية؟ شيء مؤسف حقاً ستتركين فراغاً كبيرا في حياتي فأين يمكن أن أراكي؟ فأجبت بارتباك يقول المثل جبل وجبل لا يلتقيان ولكن الناس تتلاقع ومع ذلك أين؟ في مكان ما في المجتمع في المسارح أنت تعرفين أنني لا أذهب إلى المسارح إلا نادرا ثم ما هذا اللقاء في مكان يصعب تبادل الحديث فيه فلماذا لا تدعينني لزيارة أسرتك؟ أهلاً وسهلاً سنكون في غاية السعادة ولكنني أخشى أن نكون أنا وأمي محدثتين مملتين ماذا أستطيع القدوم؟ سنتفق على ذلك بعد انجاز العمل فالمهم بالنسبة لنا الآن هو إنجاز الرواية كان الأول من تشرين الثاني يقترب، وهو الموعد المضروب لتسليم الرواية للسيلوفيسكي، ولكن الخوف استبدأ بفيودر ميخايلوفيتش من أن يرفض السيلوفيسكي استلام المخطوط بذريعة ما بهدف الحصول على الغرامة، ولكنني طمأنت فيودر ميخايلوفيتش ما استطعت، ووعدت بالسؤال عما يجب أن يفعل في حال حدوثي ما لا تحمد عقبه، وفي المساء نفسه طلبت من أمي أن تذهب إلى محام نعرفه، وقد نصح المحامي بتسليم المخطوط إما إلى الكاتب بالعدل أو إلى مختار المحلة التي يقتنها ستيلوفيسكي على أن يكون التسليم بتوقيع أحد المسؤولين، وبالشيء نفسه نصحه القاد العام فريمان أخ زميله في المدرسة، الذي استشاره فيودر ميخايلوفيش في الموضوع، في التاسع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر جرى آخر إملاء لنا فقد أنجزت رواية المقامر وهكذا ففي الفترة ما بين الرابع والتاسع والعشرين من تشرين الأول كتب فيودر ميخالوفيتش رواية من سبع ملازم على عمودين من الحجم الكبير أي ما يعادل عشر ملازم عادية وكان فيودر ميخالوفيتش في غاية السرور وقد أخبرني أنه بعد أن يسلم المخطوطة للسلوفيسكي بنجاح ينوي إقامة حفلة في المطعم يدعو إليها أصدقاءه مايكاف، ميلايكاف وغيرهما وأنه يدعوني مسبقا للمشاركة في هذه الحفلة وقد سألني هل سبق لك أن ذهبت إلى المطعم؟ أبداً هل ستأتينا إلى حفلتي؟ بودي أن أشرب بصحتي مساعدة العزيزة فلولا مساعدتك لما تمكنت من إنجاز الرواية في الوقت المحدد إذن ستأتين؟ وكان جوابي أنني سأسأل والدتي رأيها ولكنني قررت بيني وبين نفسي أن لا أذهب حيث أن طبيعة الخجولة من شأنها أن تترك ظل من الملل على بهجة الجميع وفي اليوم التالي الثلاثين من تشرين الأول، حضرت لفيودر ميخالوفيتش ما أمله علي البارحة، وقد استقبلني بترحيب خاص حتى ان الحمرت علت وجهه لدى دخولي، وكما هي العادة بدأنا إحصاء الأوراق المنسوخة، وكم كانت فرحتنا كبيرة حين تبين أن عددها كبير أكبر بكثير مما كنا نتوقع. وقد أخبرني فيودر ميخايلوفيتش أنه سيعيد قراءة الرواية اليوم، وسيعدل فيها قليلاً، وغدا يحملها إلى ستلوفيسكي، وللحال سلمني الخمسين روبلاً الأجرة المقررة، وشد على يدي بقوة ثم شكرني بحرارة على تعاوني معه. كنت أعرف أن الثلاثين من تشرين الأول يصادف عيد ميلاد فيودر ميخايلوفيتش، ولذا فقد قررت التخلي عن ثوب الجوخ الأسود العادي وارتتاء ثوب حريري ليلكي اللون وقد سر فيودان ميخاولوفيتش الذي اعتاد رؤيتي في ثوب الحداد بهذه اللفتة وأخبرني أن اللون الليلكي يناسبني جدا وأنني أبدو في الثوب الطويل أطول وأكثر رشاقة كنت سعيدة بسماع إطرائه ولكن سعادتي تلاشت بدخول أرملة أخيه إيميليا فيدورفنو التي جاءت تهنئه بعيد ميلاده وقد قدمنا فيودر ميخايلوفيش لبعضنا وأوضح لزوجة أخيه أن الفضل في إنجاز الرواية في الوقت المحدد يعود لي وبذلك فقد تلاف المصيبة التي كادت تحدث وعلى الرغم من هذه الكلمات فقد كانت إيميليا فيدورفنو تعاملني بجفاف والسعلاء مما أثار دهشتي وحنقي وقد تدايق فيودر في ميخالوفيتش من لهجة أرملة أخيه غير الودية فازداد طيبة مني واحتفاء بي ثم عرض علي مشاهدة كتاب صدر حديثا بينما انتحى بإيميليا في دورفنا جانبا وراح يطلعها على بعض الأوراق دخل مايكوف وانحن لي محييا ولكن من الواضح أنه لم يتعرف عليه وقد وجه كلامه إلى فيودر ميخايلوفيتش فسأله عن الرواية ويبدو أن فيودر ميخايلوفيتش المشغول بالحديث مع أرمالة أخيه لم يسمع السؤال فلم يجيبه بشيء وهنا قررت أن أجاوب عنه فأخبرته أن الرواية أنجزت منذ البارحة وأنني أحضرت الفصل الاخير المنسوخ للتو اقترب مايكوف مني بسرعة مادا يده وهو يعتذر لأنه لم يتعرف علي في البداية وأوضح أن سبب ذلك يعود إلى قصر بصره، وإلى أنني كنت أبدو في الثوب الأسود أقصر قامة. راح يسألني عن الرواية وعن رأيي بها، فرحت أتحدث بكل سرور عن هذه الرواية العزيزة على قلبي، وقلت له إن فيها عدد من الشخصيات الحية والناجحة، الجدة، مستر أسلي، والجنرال العاشق، تحدثنا نحو عشرين دقيقة، وقد وجدت سهولة في الحديث مع هذا الإنسان الطيب والمحبوب ولكن إيميليا في دورفنا أصيبت بالدهشة لا بل وصدمت إلى حد ما باهتمام مايكوف بي ولكنها لم تغير جفاف لهجتها إذ كانت تعتبر على ما يبدو أنه لا يليق بها أن تولي اهتماما لمختزلة لم يلبث مايكوف أن غادرنا وقد حذوت حذوه فلم أكن أرغب في تحمل المعاملة الصيفة من جانب إيميلا في دورفنو، ولكن فيودر ميخاولوفيتش راح يستميلني للبقاء، ويحاول وسعه تخفيف وقاحة أرملة أخيه، ثم ودعني حتى الباب، وذكرني بوعدي في دعوته لزيارتنا، فأكدت الدعوة، قال لي، متى أستطيع القدوم غدا؟ كلا فغدا لن أكون في البيت فأنا مدعوة لزيارة صديقتي بعد غد بعد غد عندي محاضرة في الاختزال إذن في الثاني من تشين الثاني نوفمبر يوم الأربعاء الثاني من الشهر عندي مسرح يا إلهي كل الأيام مشغولة هل تعرفين يا أنا؟ أعتقد أنك تقولين ذلك قصدا بكل بساطة أنت لا ترغبين في قدومي قولي الحقيقة أبداً أؤكد لك سنكون في غاية السرور أن نراك بيننا تفضل في الثالث من تشين الثاني يوم الخميس في نحو الساعة السابعة مساء حتى الخميس كم هو بعيد سأعاني من الملل دونك وبالطبع فقد أخذت هذا القول على محمل المزاح البريء وهكذا مرت تلك الفترة البهيجة وحلت الأيام الكائبة فخلال هذا الشهر كنت قد اعتدت الإسراع بمرحل الوصول إلى العمل في الوقت المحدد وللقاء فيادر مخالوفيتش وتبادل الحديث معه بحيوية لدرجة أن ذلك أصبح حاجة بالنسبة لي وفقدت كل المشاغل العادية السابقة أهميتها عندي وبدت لي جوفاء عقيمة حتى زيارة فيودر ميخايلوفيتش الموعودة لم تقتصر على أنها لم تسرني، بل كانت تعذبني. فقد كنت أدرك أنه ليس بوسع أمي الطيبة، ولا بوسعي أنا أن أكون محادثتين لبقتين لمثل هذا الإنسان الذكي والموهوب. وإذا كانت أحاديثي حتى الآن مع فيودر ميخايلوفيتش حيوية ونشيطة، فإن السبب كما كنت أعتقد يكمن في أن هذه الأحاديث كانت تدور حول موضوع يهمنا إلينا. أما الآن فإنه سيأتي إلينا بصفة ضيف يجب تسليته. ورحت أبتكر مواضيع لأحاديثنا القادمة. وكما عانيت من فكرة أن يمحو انطباع الرحلة المرهقة إلى حينا البعيد، والأمسية المملة من ذاكرة فيودر ميخالوفيتش وهو الإنسان المرهف الحساسية، ذكرياته عن لقاءاتنا السابقة فيندم على اندفاعه وراء هذا التعارف الممل وهكذا ففي الوقت الذي كنت أحلم فيه برؤية فيودر ميخايلوفيتش كنت على استعداد لأن آمل أن ينسى وعده بزيارتنا يوم الخميس الثالث من تشرين الثاني بدأت منذ الصباح أستعد لاستقبال فيودر ميخايلوفيتش ذهبت لشراء ذلك النوع من الأجاص الذي يحب وغير ذلك من المأكلات التي كان يقدمها لي وطوال النهار كنت أشعر بالقلق ولم تكد عقارب الساعة تقارب السابعة حتى وصل الطراب ذروته ولكن دقت الساعة منتصف الثامنة فالثامنة ولم يصل بعد وبدأت أعتقد أنه عدل عن القدوم أو أنه نسي وعده وفي منتصف التاسعة تردد رنين الجرس المنتظر فهرعت لاستقبال فيودر ميخاولوفيتش وسألته كيف تمكنت من العثور علي يا فيودر ميخاولوفيتش؟ أجاب بلهجة ودية حسن تقولين ذلك وكأنك غير راضية لأنني عثرت عليك علما بأنني أبحث عنك منذ السابعة لقد طفت الجوار وسألت الجميع الكل يعرف أن شارع كوستروم في المنطقة ولكن لا أحد يعرف كيف يمكن العبور إليه ولحسن الحظ أننا التقينا إنسانا طيبا جلس إلى جانب الحوذي ودله على الطريق دخلت والدتي فسارعت إلى تقديم فيودر مخائلوفيتش لها وقد قبل يدها بلباقة وقال إنه مدين لي كثيرا لمساعدتي في العمل. أخذت وليدتي تصب الشاية بينما راح فيودر مخاولوفيتش يحدثني عن المخاوف التي حفت بتسليم مخطوط لستولوفسكي. كان توقعنا في محله، فقد حاول استولوفسكي اللجوء إلى الحيلة، حيث سافر إلى الريف وأعلن للخادم أنه لا يعرف متى يعود، وحين ذاك ذهب فيودر ميخاولوفيتش إلى مكتب منشورات السلوفيسكي وحاول تسليم المخطوط لمدير المكتب ولكن هذا رفض استلامه رفضا قاطعا بحجة أن سيده لم يفوضه بذلك وقد تأخر فيودر ميخاولوفيتش في الوصول إلى الكاتب بالعدل أما في إدارة الحي فلم يكن ثم أحد من المسؤولين في النهار وطلبوا منه العودة مساء أمضى النهار بكامله نهبا للقلق وفي نحو العاشرة مساء تمكن من تصليم المخطوط إلى مكتب الحي والحصول على وصل الاستلام من المسؤول بدأنا نشرب الشاي ونتجاذب أطراف الحديث بكل مرح وعفوية كما في الأيام الغابرة واضطررت إلى وضع المواضيع التي ابتكرتها جانبا فقد ظهر الكثير من المواضيع الجديدة والمسلية وقد سحر تواليدتي بفيودر ميخايلوفيتش وهي التي ارتبكت في البداية من زيارة الكاتب المشهور كان فيودر ميخالوفيتش قادرا على أن يكون جذابا وغالبا ما لاحظت فيما بعد أن الناس حتى ذوي الأحكام المسبقة ضده كانوا يقعون في شباك سحره أخبرني فيودر ميخالوفيتش أنه ينوي أن يخلد للراحة أسبوعا ومن ثم ينكب على الجزء الاخير من الجريمة والإقاب قال لي أريد أن أطلب معونتك يا آنة جريغوريفن الطيبة، كنت أشعر بسهولة كبيرة في العمل معك، ولما كنت عازما على الإملاء في المستقبل فأرجو أن لا ترفض التعاون معي، بكل طيبة خاطر، غير أنني لا أعرف رأي ألخم بذلك، فقد يكون خصص عملك الجديد هذا لتلميذ آخر من تلاميذه أو لتلميذه، ولكنني اعتدت أسلوبك في العمل وأنا راض عنه تمام رضا وسيكون غريبا أن يرسل أولخ مختزلا آخر قد لا أن سجم معه على كل حال قد تكونين أنت لا ترغبين في متابعة العمل معي في هذه الحالة لن أصر طبعا كان يبدو أنه غير راض فرحت أحاول طمئنته مشيرة إلى أن أولخ لن يرفض هذا العمل الجديد ومع ذلك فإن علي أن أسأله في حوالي الساعة الحادية عشرة هم فيودر ميخاولوفيتش بالخروج بعد أن وعدته أن أسأل أولخن في أول محاضرة والكتابة إليه افترقنا بمنتهى الود وعدت إلى غرفة المائدة وأنا في غاية السرور من حديثنا البالغ الحيوية ولكن لم تمض عشر دقائق حتى دخلت الخادمة وأخبرتني أن أحدهم سرق الوسادة من عربة الحوذي الذي كان بانتظار فيودر ميخايلوفيتش ولم يهدأ للحذي المسكين بال إلا بعد أن وعده فيودر ميخايلوفيتش بأن يجزل له العطاء تعويضا عن الوسادة المسروقة ولما كنت لا لأزال شابة فإن هذه الحادثة أثارت قلقي إلى حد كبير فقد تصورت أن مثل هذه الحادثة يمكن أن تؤثر على علاقة فيودر ميخايلوفيتش بنا وأنه لن يرغب في زيارة مثل هذه المناطق النائية حيث يمكن أن يتعرض للسرقة، كما سرق حوذية، وقد شعرت بالأسى والحزن حين رأيت الانطباع عن هذه الأمسية السعيدة، يتداعى تحت وقع مثل هذه الحادثة العادية،